أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة قرية خريبة قرب رابغ بينها وبين مكة خمسة, خمسة مراحل أو ست ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان وميقات أهل أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذى أقربها منه لقول عمر رضي الله تعالى عنه أنظروا, انظروا حذوها من قديد وفي لفظ من طريقكم رواه البخاري ومن لم يحاذ ميقات أحرم من مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت قال في الشرح اجمعوا على هذه الأربعة أجمعوا على هذه الأربعة واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها وذات عرق ميقات اهل المشرق في قول الاكثر قال ابن عبد البر اجمع على ان احرام العراقي من ذات عرق احرام من الميقات وفي صحيح الامام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وعن عائشه رضي الله تعالى عنها مرفوعا نحوه رواه ابو داود والنسائي ووقت عمر رضي الله تعالى عنه ايضا لاهل العراق ذات ذات عرق رواه البخاري وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق اقناع وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يحرم من العقيق وعن الح وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لقول الله جل وعلا لئن أشركت لا يحبطن عملك الآية لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ولم يعرف, لهم مخ... ولم يعرف لهما مخالف ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين لقول الله وأكم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإحرام أنية النسوك هكذا أذكر الإحرام وسمي إحراما لأن الذي يدخل فيه تحرم عليه المحظورات ولأنه يتميز عن غيره ليعرف رفع في عباده يتميز بلباسه ويتميز أيضا بأقواله فيتميز بكونه يلبس إزارا وردا عادة ويتميز بكونه يلبي يكرر التلبية ليدل على أنه في نسك أي في عبادة قد تلبس بها ولا يزال في هذه العبادة إلى أن يتحلل منها أي اعمالها أعمالها العمراء إكمالها بالطواف والسعي والتقصير والحلق والحج. يزيد بالوقوف بعرفة ثم المبيت بم... بمزدرفة ثم المبيت بمنى وكذلك رمي الجمار فهذه إذا فعلها تحلل تحلل من الإخرام هل إخرام عجب لمن أراد أن نفسك. ويجب من الميكات من أحد المواكعت أي ميكات مر به هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وكت هذه المواكعت لم ينقل عنه ولا أنهد من الصحابة رضي الله عنهم انه تجاوز ميقاته قبل أن يحرم بل الفقهاء يلزمون كل من مر بالميقات ان يحرم ولو تكرر ذلك منه يقولون هذه المواقيت لها مكانه ولها حرمه فإذا مر بهذا الميقات قاصدا مكة، فإن عليه أن يحرم إن كان في وقت حج أحرم بحج أو بحج عمرة أو بعمرة ثم حج، وإن لم يكن في زمن حج أحرم بعمرة وله عجر على ذلك ألذموا كل من مر بالمواقيت، قالوا لا يتجاوزها إلا بإحرام إلا أنهم رخصوا في من تتكرروا حاجته أي صاحب الحاجة الذي يتردد مثلوا بالبريد الذي يأتي كل أسبوع فإنه يشك عليه أن يحرم كل أسبوع وكذلك مثلوا في زمانهم بالحشاش الذي يذهب ويحش الحشيش ثم يأتي به ويمر على المواقيت ومثلوا بالحطاب الذي يتكرر ذهابه لأجل أن يحتطم خطرا ثم يتيب على بعيره أو على حمال منحوه فقالوا هؤلاء يعفى عن أحدهم لا يلزمه أن يحرم كل ما مر بالمقات لأنه قد يشق عليه. واما الذين لا تتكرروا حاجتهم لا يمر على المواقف في السنة مره او مرتين فقالوا لا بد انه يحرم منه لحرمة الميقات ولحرمة مكه اي كلما ذهبت الى مكه اذا مررت بالميقات باحر منه أبي عمره ولو ذهبت كل شهر أو كل شهرين هكذا ذكروا واشتهر ذلك عن الفقهاء ولكن رجه آخرون أنه لا يلزم ومنهم مشايخنا وقالوا إنه قد يكلف عليه أن يحرم كل ما مر ثم قالوا إن الحديث لا يدل على الوجوب لأن فيه ممن أراد أو من يريد فاذا مر وهو وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يزمه الإحرام هكذا قال كل حال الإنسان يحتاج إلى أن يحتاط ليخرج من الخلاف فتحرم إذا مررت بالمقات ذاهبا لمتا وليس عليك مشقة وأما الذين يتكرروا مرورهم في هذه الأزمنة أهل, أهل سيارات الأجرة الذين يمرون على المواقيت من الطائف مثلا أو يأتون من جيزان وانتهامة أو يأتون من المدينة كل أسبوعين مرتين أو ثلاث مرات أو كذلك يجيئون من رابق ومن ينبع أو من بجر يمرون بهذه المواقيت وكذلك أيضا الذين يركبون معهم لحاجات فالتكريفهم بأن يحرموا كلهم كلما مروا فيه صعوبة ومشقة فهنا يذكر أدلي لهم يقول ما نقل أنهد من الصحابة أنه تجاوز ميقات بلا إهرام كل ما مروا بميقات أهرموا إذا كانوا قاصدين أهل, الم... أهل مكه ذكر المواقيت ميقات أهل المدينة ذو الحليفه الخليفة تصغير الحلفة شجرة لها أوراق تنبت في الجبال أو في بعض السهول كان ذلك المكان فيه هذه الحلفة هذا شجر الذي فيه هذه هذه الأوراق فكأنه نقص شجرة صغيرة تسمى الحليفة فسمي المكان به ذو الحليفة وتسمى الآن أبيار علي وقد أنكر شيخ الإسلام هذه التسمية كان اجتهرت في عهد شيخ الإسلام أبيار علي والذين سموها الرافضه يدعون ان علي قاتل الجن هناك وانكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وقال ان عليا وغيره من الصحابه اقوى من ان يثبت الجن لقتالهم فهذا كذب الرافضة يريدون بذلك بكرة فضيله لعلي وعلي له فضائل كثيرة تكفي عن أن يقال إنه قاتل الجن في هذا المكان بين بين أبي الحليفة وبين المدينة عن المسجد النبوي سبعة أميال أو ستة كانوا يقدرون بالميل الميل ثلاثة فرسخ ثلاثة فرسخ يعني إما واحد عشرون فرسخا أو ثمانية عشر فرسخ الفرسخ يقطعه الراجل في نصف ساعة أو الفرسخ أي ثلاثة أميال يقطعه بنصف ساعة والفرسخ ثلاثة أميال فمعناه أنها سبعة أميال أي يقطعها في ثلاث ساعات ونصف هكذا الفرسق ثلاثة عميال وهم يستعون الفرسق في ساعة ونصف بينها وبين مكة عشر مراحل فهي أبعد المواكيث من مكة المرحلة أمسيرة يوم <تصفيق> أي مسيرة ثنا عشر ساعة بسير حاملات حملات وذلك لأنهم يحملون الأثقال الرواحل أي الإبل ويسيرون سير متديرا ليس بشدة وصعوبة وإسراع جد شديد وليس ببطئ ولكن يسيرون سير متديرا فيقطعون من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة في عشرة أيام أي يسمونها عشر مراحل وميقات أهل الشام ومصر عن جخة. الذين يأتون من مصر عن طريق البر أو من الشام أو من الترك أو من البلاد الأفريقية ويمرون بمصر هنا يحرمون من الجحة قرية خريبة أقريبة من رابغ بينها وبين مكة خمس مراهل أو ست ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميطات بيسير أفع يجزئه الجحة قرية قديمة اسمها مهياءة ثم إنه جاءها سائل فاجتهفها فسميت الجحة وكانوا يمرون بها قبل وجود رابط يمرون بهذه القرية مهياءة لما خربت، صاروا يحرمون من رابغ، ورابغ بلة قديمه ذكرها ابن حجر في ذات الباري، قال الناس الآن يحرمون من رابغ، فيدل على أنها بلة قديمة. رابغ. قبل الجحفه بنحو اساءه او نحوها على سير الاقدام الجحفه لما كانت هي المحدد اهتمت بها الدوله وسهلوا طريقا يتيمم لها ينعزل من الطريق المسابلة الذي يأتي من ينبع وياتي من بدر ليصل إلى الجحة وبنوا هناك مسجدا وجعلوا فيهم واللهين يحرسونه ويخدمون الحجاج فالذي يريد أن يحرم من نفس الميقات يتجاوز رابع بقليل ثم يميل يجد طريقا يميل لات الشمال ويسير معه بضع دقائق على السيارة ويجد الجحفة ويجد المسجد وفيه متوضى وفيه مغتسلات وفيه حمامات وسخانات ونحو ذلك كما توجد هذه ايضا في المدينه اي في ميقات اهل المدينه الذي هو ذو الحليفه هكذا قبل ان يبنى المسجد كان الناس يحرمون بالرابط وفي رابط ايضا أهل اهلها عندهم مثل البيوت وبيوت الماء يؤجرونها على من يريد الإحرام وفيها ماء ساخن أو يجد ماء ساخن يطونه بسطل أو نحو ذلك هكذا من أحرم من رابض فيجئ قد أحرم قبل المكاتب يسير يقولوني قاتوا أهل اليمنية الأملام بينه وبين متعة ليلتان أي مسيرة مرحلتين بينهما مسيرة يومين وتسمى الآن السعدية يمر بها أهل اليمن الذين يتون من جميع اليمن من صنعاء ومن مكاله ومن ادن من, من جميع اليمن وكذلك أيضا الذين يلحقون بهم اهل التهامه وكذلك اهل الثروات جبال الثروات واهل ابهى واهل جيزان وقرى جيزان طريقهم يمر بهذا الميقات الذي هو ان يلملم او السعديه بينه وبين مكه ليلتان مرحلتان وهناك مسجد وفيه عبقر خدام وعمار وحراس وفيه سخانات في الشتاء وفيه مياه متوفره وفيه من يبيعون من يبيعون مثلا ما يحتاجه المحرم ثياب الإحرام وحذاء الحذاء حذاء المحرم وحذاء من عليه يجد ذلك كله بذلك المكان ومكتات ألين أجدن كارن كارن يسمى كارن المنازل. وقرن الثعالب بينه وبين مكه مسيره يوم وليله هكذا ميقات اهل المجد يسمى الان السيل الكبير هذا السيل بلده وفيها سكان كثيرون وفيها جوامع وفيها أيضا الباعة والمؤجرون فيها حجر تؤجر على من يريد الإحرام ويجب فيها السخانات والمن الساخن ونحو ذلك وقد بني فيها أيضا مسجد للمحرمين كبير وزود بما يحتاجونه بكل ما يحتاجه المحرم زود بذلك وكذلك هذا هناك الباعة الذين يبيعون اللباس ويبيعون جميع ما يحتاجه وهم كثير يقصده الحجاج والمتمرون وهناك مختبئات يدخل فيها النساء ونه ذلك. هذه هي المواقيت. يقول لأهلها ولمن مر عليها. وهناك ميقات جديدة لأهل الطائف. ولأهل السروات الذين يأتون من أبهى ومن الخميس ومن أجبال السروات ألباه أو مجرس ينهوها وذلك لأنه هته لهم طريق مع أجابل رفيع يسمى كارا ولما هته لهم استغنوا عن أن يذهبوا إلى السير لبعده عنهم واختصار هذا الطريق احتاجوا إلى ميقات وكان ذلك في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ثم إنه أفتع بأن يحرموا من مكان اسمه وادي محرم في رأس ذلك الجبال في ذلك المكان الذي يمر به أهل الطائف ونحوهم واعتمد في فتواه أن هذا محاجن للسيل أو أنه هو نفس المكان الذي يسمى قرن قرن السعالب قرن المنازل هو جدائب وثائق وثائق قديمة أهل أهل تلك يقول أبيت داري التي في قرن المنازل أبيت داري التي في قرن السعالب أبيت مزرعتي التي في قرن فلما تحقق أن ذلك المكان هو الذي يحاذي السيل أي يحاذي قرن المنازل الذي يحرم منه أهل نجد، أجاء لهم تدادا له فأفتأ بأنهم يحرمون من هذا الوادي وادي محرم وكان الذي فتح الطريق وسأصلحه هو ابن لادن ثم إن بلاد بنى مسجدا صغيرا يحرمون منه يصلون فيه وجعل تحته مدرسة يدرس فيها أهل ذلك الحي يدرس فيها المبتدئون ثم إن أعلى ومالكي كتب على باب المسجد اعجز الله المعلم كل خير وركاه إلى اعلى المنازل بنى لله بيتا فيه دار لنشر في العلم في قرن المنازل فجزم بأنه قرن المنازل ثم بعد مدة أبنت الحكومة هناك مسجدا كبيرا يحرم من الذين يتمنوا من هذا الطريق أهل الطائف ومن مر معهم عليهم من أهل الثروات ومن أهل تلك الجبال فإنه يصعب عليهم أن يذهبوا إلى السيل فلذلك ينزلون مع هذا الطريق الذي هو هذا الجبل المسحل ويسمى كأب كرة فيحرمون منه أن يقولوا وما منزله دون الميكات أفميكاته منزله واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال وأكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل المدينة ذا الحليبا ولأهل الشام الجحة ولأهل نجزا القرن ولأهل اليمن الأملة هن لهم ولمن أتى عليهن من غير اهلهن مما يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكه يهلون منها فهذا دليل على أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من منزله فهناك في طريق السيل السيل الكبير قرية اسمها الزيمه يحرم أهلها من بيوتهم وقرية نسمها الشرائع القديمة وكانت عامرة قبل خمسين سنة بالسكان وفيها ايضا كثير من الانتاج ومن النخيل ونحوها وإن كانت هذه لذين قد غربت ولكن لا يزال فيها سكان يحرمون أهلها منها من منازلهم وطريق المد المدينه الطريق الجديد يمر بما ابي كرا كثيره فيمر بعسفان اهل عسفان من دون النقاه يهرمون من بيوتهم ويمر بقريه اسمها اخليص أهل خليص أيضا يحرمون من ميكات من بيوتهم أن أقول ميكاتكم بلادكم وهذه القريه التي يحرمون أيضا فيها كثير من السكان وحولها كثير من أهل قرى الصغيرة التي ترجع إليها وكلهم دون الميكات فيحرمون من بيوتهم وهكذا عظى الذين يأتون من جدة جدة دون المواقيت، فأهلها يحرمون منها وأهل بحرة كرية عظى دونها يحرمون من بيوتهم وأهل حدى وأهل السمع الشميسي فقرى دون دون عجدة وبينها وبين مكة خارج حدود الحرم يحرمون من بيوتهم هذا معنى قوله من المنزلة حدونا الميطات فميطاته منزلة حتى أهل مكة من مكة اما قاتو بيو تتم الى بالحج واما اذا اراد احراما بعمره فانهم يخرجون الى أدنى الفل يخرجون الى ثانيين التي احرمت منها عائشه مع اراده العمره يخرجون الى مثلا جران او الى عرفه او ما اشبه ذلك هكذا يقول ومن يا يمر مكات أهرا إذا هذا اقربها منه إذا لم يكن في مكة في طريقهم مكات أمثلًا أهل السودان يأتون من طريق البحريه السفن أو بواخر ولا يفعظون شيئا من المواقيت ما داموا في السفينة أو في الباخره حتى يصلوا إلى الميناء وحيث أنهم لا يفعظون شيئا من المواقيت فإن ميقاتهم الميناء إذا وصلوا إليها يفرمون منها وأما الذين يأتون الى جده ويمرون بالمواقيت فلا بد ان يحرموا منها من المواقيت فإن الذين يأتون من الشام ومن مصر طريقهم يمر بجدة. ولكن يمرون بالميقاس الذي قبله هو الجحثه فنقول احرموا من الجحثه سواء قدمتم جوا أو برا وكذلك ايضا الذين يأتون من شمال المملكه برا او جوا الذين يجوون من هايل او من الجوف او من عرعر او من الطرف او من الجريات و فهذه لا طريق لهم الا على المدينه غالبا يمرون بتبوك ثم من تبوك طريق يمر بالمدينة فنقول ميكاتكم المدينة الزلح ليفة وأما الذين يأتون من الساحل الذين يأتون مثلا من ينبع أو أملج أو الواجه أو كذلك ايضا خيبر أو العلا يسمى خدي من وادي القرى فهؤلاء يمرون بالجفة فميقاتهم من يقول أن عمر رضي الله عنه سؤل عن الذين يأتون من العراق في عهده أسست مدينتان كبيرتان في العراق الكبهة والبصرة وعمرت السكان ولما جاءوا سألوا عمر وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة لاهل مجد قرن وإن قرن أجور عن طريقنا يعني صعب أن نذهب لنمر به فقال أمار رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم في رواية انظروا حذوها من قديد فقال انظروا حذوها من طريقكم فهد لهم يا تعير وقجايد الموضع بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى طريق أهل حائل وأهل البلاد وما لم يحاد مكاتا أحرم أن مكة بقدر مرحلتين قد يجيء أناس ويمرون بمكات اعطى الذين يمرون أن يأتون من طريق خائل مثلا ولا يحادوا أن يمرون بمكات فإذا بقي بينهم وبين مكة مسيرة يومين فانهم يحرمون المسيره مرحلتين هذا اقل المواقيت قال ابن عمر الحديث رواه ابن عمر ورواه ابن عباس يقول وذات عرق ميقات اهل المشرق في قول الاكثرين قال ابن عبد البر اجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق احرام من الميقات إذا أحرموا من ذات عرقا فإنهم كذ من الميقات وذكر في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الإراكي ذات عرق أنه وقته لهم وأن عائشه مرفوعه اي نحوه رواه ابو داود والنسائي واوقت عمر ايضا لاهل العراق ذات عرق رواه البخاري ففعل هذا اهل العراق طريقهم اللي يمر بميقات وكانوا قديما يقدمون رأسا من العراق وكذلك الذين وراءهم كأهل خراسان وأهل المشرق أهل إيران وأهل الهند والسند وما وراء النهر